يا ايها الذين امنوا فتبينوا فتبينوا إِنَّ تؤمنوا قبل ان يتبين لكم امر الذين خرجوا فتبين لهم ان فتبينوا تصيبوا على ما فعلتم بما إليكم الايمان نزن يغنم من يقول <تصفيق> بكم وكما وإن طروا رائبتان من المنين يقتتن فاصلحوا بينما فإن ذرت إحداؤنا على الأخرى فقاتل التي تبغي, فقاتل التي تبغي حتى تبغي فأصلحوا بينهما بالعدل والقصفون إن الله يحب المرسقين إن بلهم ليون إخوة فأصلحوا I'm uh -huh.